وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَنَأْبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ إن اصفا والمرو والثمن شاجز الين فمن حج البيت اوي تَمَرَ فَلَجُونَ عَلَيْهِ أَيَضَّ وَفِيهِ مَاءٌ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا انَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ آي كَايَلعَنُ نُجُومَ اللَّيْلِ يَلعَنُ نُجُومَ اللَّيْلِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا لا حُبَّ وَبَيَانُ فَأُولَائِكَ اتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الذين كفروا وما توアンقفر اولئك جعلنا عليهم لعنه الله والملائكه تير آلدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله عالم